الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم منهج النظر والاستدلال يظهر فيما يظهر من هذا العنوان أن, هذه ان هذا الموضوع يتعامل مع عقل الإنسان كيف يفكر وما الذي يقبله وما الذي يرفضه وكيف يحكم على الأشياء والأحداث كيف يقارن بين الأمور الكبيرة والصغيرة كيف يكون له منهج يفكر به ويستدل به على ما يحتاج إليه من الأمور صغيرها وكبيرها ونحن اذا نتحدث عن منهج المسلم في التفكير والاستدلال لا نتحدث عنه بصفته إنسان مكونا من الطاقة العقلية فقط فإن الإنسان كما تعلمون مكون من ثلاثة أمور طاقة عقلية نشطة متفجرة وروح متدثقة وجسد حي نشط متحرك والإسلام يتعامل مع هذا الكل معاملة واحدة ولكننا نحتاج عندما نتحدث عن بعض أجزائه أن نفصله وإن كان الإنسان لا يتفصل إلى أجزاء ولذلك سيظهر لنا إن شاء الله عندما نتحدث عن موقف الإسلام وما يحدده للإنسان في منهج تفكيره سنجد أنه يخاطب الإنسان كلا لا يتجزأ يخاطبه انسانا عاقلا متدبرا متفكرا كما يخاطبه إنسانا له روح وإنسان ذو حركة نشطة من ثقلة الطين والدم ومنهج التفكير كل أمة لها منهج تفكر به فالمسلم له منهج يفكر به كما أن غير المسلم له منهج يفكر به وهذا المنهج حدوده في الشريعة الإسلامية ظاهرة معلومة فإن الإسلام اهتم بهذا الجانب اهتماما كبير لأن الإنسان إذا ظل وغوى وتسلط عقله عليه فانحرف فإنه لا يرجع إلى سبيل الهداية إلا بمشقة ولذلك احتاج كثير من الأمم إلى بعثة رسول واحتاجت إلى تجدد بيان تذكرها بمراد الله سبحانه وتعالى وأول ما يتعامل به منهج الاستدلال أو منهج التفكير أن القرآن وهو الوحي وهو كلام الله يخاطب الإنسان من أماكن كثيرة ومن نوافذ كثيرة ليقول له قف تفكر في جملة من القضايا يعرضها الإسلام حرضا مؤثرا أخاذا لكي يتفكر الإنسان ويتدبر فإن قضية الإيمان كما يقول علماء الإسلام مبنية على أدلة حسية وأدلة نقلية والإسلام والقرآن استعمل الأدلة الحسية العقلية ليأخذ الإنسان بكليته ليتطلع على الوحي يتفكر فيه ويتدبر فغير المؤمن إذا تدبر هذه الأدلة آب ورجع وآمن والمؤمن يزداد إيمانا كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا فإثبات استحقاق الله بالعبادة قضية يخاطب القرآن بها العقل الإنساني ويخاطبه من جميع النوافذ يحدثه عن أمر الآيات المشاهدة في الحس السماء المرفوعة والأرض الممهودة والجبال المنصوبة والنبات حركة الرياح البحار الآيات التي يبنى بعضها على بعض حتى يكون ذلك الكون المتناسق المبدع المتوازن هذا الكون الذي إذا تفكر الإنسان فيه وجده مبنيا جزءه كل جزء فيه على الجزء الآخر حتى تخرج هذه الآيات الساحرة حتى يخرج هذا الكون الجميل المبدع فإذا فكر فيه وتأمل فإن الإسلام ينتقل, منه ينتقل معه القرآن ينتقل معه مرحلة أخرى أما المرحله الأولى فكل منكم يعلم أن الآيات التي يتحدث عنها القرآن في الصور الصغيرة والكبيرة تبدأ بهذه الآيات ونأخذ أنثلة سريعة من الصور الصغيرة والليل إذا يغشى والضحى والليل إذا سجى والسماء والطارق هذا الحديث المتتابع عن هذه الآيات الكونية إنه هو المفتاح للقلب البشري حتى يتفكر في استحقاق الله للعبادة وليس هناك مفتاح غير هذا المفتاح إنه ذلك المفتاح الذي إذا تأمله الإنسان وتدبره انفتح قلبه لينظر من الذي يستحق العبادة في الأرض من الذي خلق من الذي برأ من الذي فطر السماوات والأرض من الذي أبدع هذا الكون وينظر هاهنا وهاهنا ويتأمل ويتأمل في الآيات القرآنية هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ولا يزال يتأمل حتى يصل إلى قضية يقينية فطرية تؤكد ما كان في فطرته من قبل تؤكد أنه لم يخرج هذا الكون هذا الإخراج إلا الله سبحانه وتعالى أنشأه إن شاء من عدم ثم حفظه سبحانه وتعالى ثم أبدعه بهذه الزينة البهية التي يتأمل الإنسان فيها ولا يكاد ينقطع تأمله إلا ليزداد إيمانا ويقينا ويحتاج إلى مزيد من التأمل وجميع الأجيال جاءت لتتأمل هذا الكون لتزداد إن آمنت إيمانا ويخيرا وتفكرا وتدبورا ولذلك كل دعوة يطلب بها المسلم بيان الحق لا بد أن تنبعثوا من هذا إن الذين لا يقدرون الله حق قدره ولا يدركون صفاته سبحانه وتعالى ولا يتأملونها لن يتحملوا تبعية هذا المنهج ولن يعبدوا الله حق العباد الغافلون لن يلتفتوا إلى منهج الله واولئك الذين لا يتفكرون ولا يتدبرون ولا يعقلون كما وصفهم القران لن يؤمنوا بهذا المنهج ولن يستقيموا عليه ولن يتحملوا تكاليفه والاسلام جاء للعرب ليخاطبهم بهذه القضيه وهو نفس الطريق الذي يعتمده القران في مخاطبه مخالفيه في كل عصر ومكان انظروا الى الانسان وقد تفكر في هذا الكون وانتبه لهذه القضيه الحسيه التي تشده من كل مكان حتى في نفسه ماذا سيقول من الذي يستحق العبادة الله أم غير الله وحينئذ ينطلق لعبادة الله وهذا هو أساس تفكير المسلم والأدلة على هذا كثيرة لا تحصى ولقد استعملها القرآن استعمالا عجيبا في كل سورة من سوره واستعملها بجميع الوانها. حتى يلتفت العقل البشري إلى الحقيقة التي لا بد أن يلتفت إليها التي إن لم يلتفت إليها في الدنيا سيلتفت إليها في الآخرة كما قال الذين كفروا ربنا أبصرنا وسمعنا فإذا التفت إليها في الدنيا ينقله القرآن نقلة أخرى إذا سلم بالعبادة واستشعر الوحدانية لله واستحقاق العبادة له سبحانه وتعالى واستشعر أن الله هو الموصوف بصفات الكمال إذا استشعر هذا ينتقل بعد ذلك انتقالا طبيعيا بماذا أعبدك يا رب بماذا أخبت لك وأخضع وأذعن كيف الطريق إلى الله فحينئذ تأتي قضية الرسالة وقضية الرسول الرسول الذي معه المعجزة التي تميز بينه وبين الدعي الكاذب فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وجاءنا أيضا بهذه المعجزة التي تقف أجيال البشرية أمامها لا تستطيع أن تغير فيها حرفا أو تنقص منه وهو القرآن ولا تستطيع أن تضارعه ولا أن تجاريه ولا تستطيع أن تأتي بمثله أبدا ولو بآية واحدة وهذا وهؤلاء الحكماء البشرية وعقلاؤها وشعراؤها وهؤلاء كلهم يقفون أمام هذا القرآن والتحدي ما زال قائما أمام البشرية إلى يوم القيامة أن يأتوا بآية من مثله فلا يستطيعون وحتى أنه لم يستطع أحد منهم أن يزيد في هذا القرآن حرفا أو ينقص منه إلا ويكشفه الله فهذا المنهج المعجز بين يدي البشرية والتحدي ما زال قائما ولا مجيب إلا الغفلة إلا الإعراض عن طاعة الله فإذا انتقل المسلم في منهج تفكيره أصبح عنده قضيتان مهمتان القضية الأولى هو إدراكه الموقن الموقن الجازم ولذلك الإسلام لا يهتم بالشعارات ولا, ولا يهتم بالأقوال إن المنافقين ترددت أقوال الإيمان على أفواههم لكن لم تؤمن قلوبهم لم يدركوا, لم يدركوا القضية الأولى لم يقدروا الله حق قدره ولذلك لم تخضع قلوبهم لله والنقلة الثانية هي أن تسلم نفسك لهذا الرسول تسلمه لتكون عبدا لله والعبوديه لله عز وتستوي أنت وجميع أفراد البشر بعد ذلك إلا أن الرسول يفترق عنك في أنه معصوم وأن له من صفات التكريم عند الله ما ليس لغيره أما في التكليف في الأمر والنهي في إدراك الغيب يعني في معرفة الغيب الذي أخبر الله به الناس في معرفة مواصفات هذا المنهج الكليه والجزئية يستوي البشر فيها سواء ثم ينتقلون بعد ذلك للدخول تحت التكليف ويستوون بعد ذلك كلهم بلا ريب لأن هذا التكليف هذا المنهج الذي جاء به الرسول منهج مبني على العموم ومبني على الثبات وحاكم على البشرية كلها فإذا دخل المؤمنون فيه دخل المسلمون فيه استووا في الدخول تحت التكليف لا يتحاشى منهم أحد أن يدخل تحت جزئيات هذا التكليف وأصوله والعزة حينئذ مأخوذة من أين؟ مأخوذة من إقرار المسلم بالعبادة لله بعد أن تدبر وتفكر سلم نفسه للرسول الذي معه الكتاب المعجز الرسول الذي ليس بينك وبين الله إلا واحد الرسول عن جبريل عن ربه سند المؤمن فيما يعبد الله؟ كيف يتعرف على مراد الله بينه النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء بهذا الوحي ثم جبريل ثم ربه سبحانه وتعالى فتستوي يستوي أفراد المؤمنين يستوي المسلمون أمام هذا المنهج التفكيري الاستدلالي أن ماخذ ما الحق عندهم هو هذا الوحي والصلة بينه وبين الله نبي الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله عز وجل وتحكم عقولهم وتحكم أفئدتهم وتحكم أرواحهم وتحكم أمورهم الخاصة والعامة بهذا المنهج فهم أمام هذا المنهج سواء أي عزة وأي تكريم للإنسان وقد انتقل كما سيأتي الحديث عن العقل الجاهلي المتمرد انتقل من ذلك الضيع الذي تعيشه يعيشه العقل الجاهلي وأنتم تعرفون كيف كان الناس يصنعون في الجاهلية الأولى بعقولهم وكيف يصنعون في الجائلية الحديثة بعقولهم ينتقل من هذا الضياع ينتقل من عالم الخرافة فإن قوما يتحدثون على الغيب ويريدون أن يؤمنون بشيء من الغيب ولكن إذا عرفت ادراكهم عن الغيب تعجبت من تلك الخرافات التي لا يصدق بها عقل ومنهم من ينتقل ليخلط مقام الالوهيه بمقام البشرية كما يصنعه النصارى في المسيح ومنهم من يصنع كذلك كما صنعه اليهود. ومن هم من يتخبط في معرفته خط سيره الذي يعيش به على الأرض يأخذ من مناهج شتى ذات اليمين وذات اليسار ليصبح عقله مهب الرياح لا يستقر على شيء ولكن هذا هو حدود العقل المسكين من هنا يتلقى وهكذا بنى قضيته الأولى والثانية وهو الآن أمام منهج يأخذه عن الله عن هذا السند المبارك ويشعر أن جميع من في الأرض لا يتحاشون على الدخول تحت هذا التكليف فهم فيه سواء ثم يبدأ بعد ذلك التفاوت هذا يعمل أكثر ويرتقي بهذا المنهج فتكون منزلته عند الله أعظم ولذلك كان المقدمون في البشرية منهم الأنبياء وكان في مقدمتهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يبلغ أحد في, التعا... في التفاعل مع هذا المنهج والقيام به مبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فكان سيد البشرية عليه الصلاة والسلام على الاطلاق ثم يأتي بعد ذلك أولي العزم ل... لأنهم أتوا في الدرجة الثانية ثم بقية الأنبياء ثم يأتي حوالي الأنبياء ثم يأتي الناس بعد ذلك تفاوتون وتفاوتهم لا بحسب شخصياتهم، ولا بحسب إطليمياتهم، ولا بحسب تعدد مناهجهم، ولا بحسب أمورهم الخاصة، وإنما بحسب تفاعلهم مع هذا المنهج. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكثرنا تفاعلا مع هذا المنهج، حسنا في الاعتقاد، وحسنا في العمل، والتزاما للمنهج الأخلاقي، وتفكر فيه، وتدبر، وزيادة إيمان، وهذا الذي يأخذ درجته، ثم يأتي الذي يليه، ثم يأتي الذي يليه، ثم يأتي الذي يليه. والله عز وجل يخلق كونه ليتفاعل مع هذه القضية فإن الجنة كما تعلمون درجات حتى المؤمنون الذين يدخلون الجنة تكون منازلهم في درجات فكل يأخذ درجته الخاصة بحسب تفاعله مع هذا المنهج ايمانا وصدقا واتباعا والتزاما فنحن إذن أمام تسوية بين الناس في وجوب اتباع هذا المنهج وفي التكريم الذي كرمهم الله به ثم بعد ذلك أمام تفاوت بقدر التفاعل مع هذا المنهج عندما يصل المؤمن المسلم إلى هذه النقطة يكون عقله قد امتلأ بهذه الحقيقة وتخلى عن تلك الجاهليات المرسومة في الأرض فإنه الآن وضع يده على الطريق وآمن حقا إذا علم أنه ليس هناك منهج يسيره حياة مباركة في الأرض إلا هذا المنهج والبديل ما هو مناهج متغيرة متبدلة ويكفي أن يشير إلى أن البشرية في هذا العصر في هذه الآونة الأخيرة جربت مناهجها في خلال مئة سنة وكل قوم يزعمون أن منهجهم هو الخير وأن المنهج الثاني قد فشل في التجربة وعند التحقيق كلها فشلت في التجربة في بناء الإنسان المتوازن الإنسان الأخلاقي الإنسان ذي المبادئ الصحيح. فالشيوخ جربت مناهجها والرأسمالية جربت مناهجها مناهجها والديمقراطية جربت مناهجها والقومية جربت مناهجها هل استطاعت أن تصنع الإنسان المتكامل المتوازن المؤمن هل استطاعت المؤمن بالعدل بال والخير والسعر في صلاح البشرية هل استطاعت أن تنزع عن الناس القوميات؟ هل استطاعت أن تعطي جوابا حقيقيا عن كل مسألة تعلم في ذهن الإنسان إن الناس الذين يتبعون هذه المذاهب عندهم كثير من الأسئلة بالليل والنار لا يجدون عنها جوابا ولكن المسلم في هذا المنهج الذي اتبعه يجد جوابا مفصلا عن كل صغيرة وكبيرة فعنده لوحة كاملة عن علم الغيب إذا انتقل إلى الآخرة لا, لا يفاجأ بأن معلومات هناك لم يعلمها فالجنة بأوصافها أمامه والنار بأوصافها موجودة وأمر الطريق من القبر إلى المحشر إلى نهاية المطاف مرسومة في هذا الكتاب بجميع تفصيلاتها فلا يوجد شيئا إلا أنه يجد علم اليقين وأما الإخبار عن الغيب والأمم التي سبقت والأمم التي تأتي أو الأحوال التي تأتي فهناك أيضا لوحة مرسومة رسما كاملا يتطلع فيها ويتفكر ويستفيد وأما جزئيات الحياة الخاصة التي تخصه بنفسه والتي تخصه مع الآخرين فأحكام فرضيته وأحكام جماعيته فهي كاملة منشورة منشورة في هذا الكتاب فأين المنهج الذي يلبي هذه الأمور فإذا سلم المؤمن نفسه بعد ذلك سلم نفسه لماذا بعد هذا الإيمان واليقين. لأتابع أليس كذلك إنما سلم نفسه لهذا المنهج لأتابع وانتق الى نقطة أخرى كيفية المتابعة كيف تربي عقلك كيف يكون منهج تفكيرك في قضية المتابعة هل تتابع متابعة كلية أو تتابع في بعض دون بعض أما في المنهج الإسلامي فلا يعرف متابعة في بعض دون بعض بل سمى ذلك كفر يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض فالصحابي نقل الذي يسلم نفسه لهذا النبي عليه الصلاه والسلام ويتبع منهجه لا يشترط ولا يستثني إنما اتبع النبي عليه الصلاه والسلام ليتابعه في جميع ما جاء به الوحي ونأخذ مثالا واحد من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام هذا الصحابي الذي يؤمن ويتبع النبي عليه الصلاه والسلام ما هي عقيدته انه يؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام ومتابع له فيما جاء من عند ربه هل كل ما جاء من عند ربه علموا هذا الصحابي؟ هل نزل دفعة واحدة؟ هل أعطاه النبي على الصلاة والسلام كتابا مفصلا وقال له انظر ثم بعد ذلك حدد موقفك من الإيمان أو لا؟ فيقول فلما يطلع على الجزئيات الشرعية يقول نعم قد آمنت بكل ما في هذا أم كيف يقول؟ إن الإيمان مبني على القضيتين السابقتين فهو عندما يؤمن ويسلم نفسه للرسول يسلم نفسه ليسمع ويطيع في كل ما يجيئه على طول الخط والصحابة آمنوا بذلك ولم ينزل في مكة إلا بضعة أحكام وأكثرها التفصيلة نزلت في المدينة فهل ترى أنهم علقوا إيمانهم حتى يأتي ما في المدينة ثم يفكرون فيه فإن اقتنعوا به آمنوا وإن لم به لم يؤمنوا لو كان ذلك لم يكن إيمانهم إيمانا صحيح، ولكنهم آمنوا بأول أمر مع النبي عليه الصلاة والسلام ليفتحوا عقولهم لكل ما يجيء من تفصيلات هذا المنهج كبيرها وصغيرها بدون استثناء وبدون قيد وبدون شرط. ولماذا؟ لأنهم آمنوا بقضية الأولى بأن الذي خلق هذا الكون موصوف بالصفات الكمال فلا يكون حكمه إلا العدل ولا يكون حكمه إلا الحق. ولا يكون حكمه إلا الرحمة ولا يكون حكمه إلا الخير كله وحينها لنسوا في حاجة إلى استثناء وليسوا في حاجة إلى مراجعة وليسوا في حاجة إلى تقييد وبهذا ارتفعوا وبهذا كانت عقولهم مع هذا المنهج عقولا رباها المنهج الإسلامي تربية إسلامية صحيح فهذا هو منهج المسلم في معرفة الوحي وفي متابعة الرسول وفي التهيئ لاتباع كل حكم يأتيه ولا يحتاج الا مقدمه واحده ان هذا هو حكم الشرع ان هذا هو حكم الكتاب والسنه ثم بعد ذلك آمنا واطعنا يستجيب وينقاد ويخضع مؤمنا موطنا مخبتا تعرفون عمر قصة عمر بن الخطاب لما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده التوراة يقلب فيها فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن هنا تحديد منهج فالطريق لا يمكن أن ندخل عليه مناهج أخرى مهما يكون الأمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام رافضا ما صنعه عمر والله ما عمر لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني فإذا تقررت هذه القضية فليس لك أن تدخل منهجا من هنا أو من هنا فإنما أنت أمام طريق مستقيم هنا تتلقى وتتابع أما أن تتصرف في هذا المنهج بأن تخرج شيئا منه أو أن تدخل عليه مناهج غريبة فليس للمسلم أن يصنع ذلك وليس هذا من منهج التفكير الصحيح ننتقل بعد ذلك إلى النصوص النصوص مقسومة فما قسم اهل العلم إلى متواتر آحد الانسان لما آمن استثنى قال انا أعتقد ما جاء به المتواتر وأعمل به ولا اعتقد ما جاء به الأحد لم يكن أحد من الصحابة استثنى هذا الاستثناء بل كلهم يتابع كل نص ثبت من الشرع سواء رواه جماعة أو رواه الواحد وندخل في قضية أخرى ترتبط بالعمل ولا في فيها قضية الأحد لما يدخل إنسان هذا المنهج مستجيبا لكل جزئياته وتفصيلياته هل يستجيب له؟ على أنه مسألة ذهنية يقول ما أحسن حكم الله ما أجمل هذا الحكم ما أعظم هذه الشريعة أو ينزل مباشرة من هذه المسألة إلى الواقع إلى العمل بها هكذا كان يصنع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم في هذا المنهج يتلقون التطبيق مباشرة وهذا منهج مهم في حياتي في تفكير المسلم نحن لا نتعامل مع المسائل تعامل الفلاسفه مع النصوص ولا مع الأحداث ولا مع الأشياء وإنما ننزل من العلم إلى العمل مباشرة وها هنا مثالان يبينان هذه القضية ويؤكدان موقف الصحابة بأنهم ما من نص سواء كان متواتلا أو أحادا إلا ننزلوه مباشرة من العلم إلى العمل في وقت واحد حتى لا تكاد تفرط إلا بمجرد وصول النص إليه فقد كان الناس يصلون إلى بيك المقدس ثم جاء الامر من الله ان يتوجه الناس الى الكعبة المشرفه فانتقل النص من النبي عليه الصلاة والسلام تنقله الواسطة الى قوم يصلون في نفس اللحظة الى بيت المقدس فاخبرهم وهم في الصلاة رجل واحد معه نص واحد احادي يريد ان يغير به عقيدة من عقائدهم انهم يتوجهون الى بيت المقدس في صلاة هي ركن من أركان الدين يتحولون من مباشرة في الركوع إلى الكعبة المشرفة أرأيكم كيف ينزل النص مباشرة حتى وإن كان أحاديا كما يسمونه إلى العمل في نفس اللحظة حتى وهم في الصلاة كم نصوص تعرض علينا الآن ونحن نفكر فيها كثيرا وكثيرا وقد تنزل إلى العمل وقد لا تنزل إلى العمل ما هكذا كان يسمع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وما هكذا ينبغي أن يربي الإنسان فكره وعقله إن منهج التفكير عند المسلم أن ينزل النص مباشرة إلى العمل وإلا فسيقع بعد ذلك بالاختلاط. الاختلاق أما الأمر الثاني فهو تحريم الخمر وأيضا تحريم الخمر وإن كان ورد بالنص إلا أن الذي نقله أيضا إلى أهل المدينة إلى أكثر بيوت أهل المدينة رجل أحادي لما حرمت الخمر أفضلون الخمر وما تصنع في الناس؟ إنها تنهض بعقوله من قلوبهم إنها تجعل الإنسان يعشقها وهو في حاجة إلى أن يراجعها دائما يأخذ منها النشاط كما يزعم يأخذ منها الحيوية يتفاعل معها فتدخل في دمه ولحمه وكان الصحابة يشربونها قبل نزول التحريم ثم جاءهم الأمر بالتحريم ماذا صنعوا نزل النص مباشرة الى واقع العمل فسا... ف... فار... فاراقوا جرار الخمر التي كانت موجودة عندهم في المدينة فسالت اوديه المدينة من الخمر اي سلطة في العالم تستطيع ان تنزل قانونا ثم تنتظر تطبيقه في خلال لحظات اي سلطة في العالم ولذلك بدون القضيتين الأوليتين, الاوليتين الأولى والثانية قبل ان لم تظهر وتثبت في اذهاننا لا نستطيع أن نعيش الصوره التي عاشها أصحاب النبي عليه الصلاه والسلام خرج معاذ بن جبل رضي الله عنه بامر النبي عليه الصلاه والسلام الى اليمن ليقدم الدعوه ليقدم الإسلام فقدم العقيدة وقدم بقية الأحكام التي تناسبهم ويحتاجون إليها رجل واحد هل ترى أهل اليمن تفكروا وتدبروا ثم بعد ذلك استجابوا واستقاموا على طريقة الله أم قالوا معاذ الرجل واحد ثم دخلوا في الشك ثم أخذوا ما أخذوا وتركوا ما تركوا وفرقوا بين الاعتقاد والعمل كما يصنع كثير من المسلمين اليوم تأتيهم نصوص الصحيحين البخاري والمسلم تأتيهم نصوص الوحم ثم يضعونها في عقولهم فيناقشونها فتارة يقبلون وتارة يراجعون وكثيرا ما يضعونها جانبا أما العمل أما الاعتقاد فتنحى عن هذه النصوص بشبه لست في حاجة أن نذكرها لكم إنها إن من يدرك حقيقة الجيل الأول ويدرك حقيقة الإيمان يعلم أن هذا من ألاعيب الشيطان أيضا منهج المسلم في الموقف من مخالفه بعد أن يرسل لك هذا المنهج وتنظي في هذا الطريق هل أنت في أن تجيب عن جميع شبه مخالفك ألا تعلم أن الشيطان واقف بشبهه إلى يوم القيامة هل أنت محتاج أن تراجعه في كل مسألة أو تقنعه في كل مسألة وإن أولياء الشيطان مثل الشيطان أو أشد في كثير من الأحيان فهل أنت في أن تقنعهم بمنهجك إنهم لم يدخلوا معك من أول الطريق فإذا ما دخلوا معك من أول الطريق فلا عليك إذا وقفوا على جنبات الطريق يشبهون عليك فما موقف المسلم من الشبه بعد أن يدخل هذا الطريق ويستقيم على أحكام الله في الاعتقاد والعمل ما موقفه من الشبه المسلم الجاد يبني تفكيره على أنه لا على أنه لا بد من تذكر القضايا الأولى التي آمنت بها قد يكون إنسان عاميا أو طالب علم لا يستطيع أن يجيب عن كل شبه فلست مكلفا أن تجيب عن كل شبه إن عندك جواب الإجمالي أن ما معك هو الحق وأنك تعبد الله الذي حكمه هو الحق والرسول إنما جاءك بالحق وأنت قد جربت من أول الطريق فوجدت الإيمان ووجدت اليقين ووجدت الراحة ووجدت الإطمئنان فماذا تريد؟ هل يريدك الشك بعد ذلك؟ هل يريد عليك الشك بعد ذلك؟ فشبه المخالفين يمينا وشمالا هذه تقابلها ينبغي الإنسان أن يربي فكره وعقله أن يقابلها ب أن كل ما سوى هذا الحق فهو باطل جميع الملل جميع الأهواء فماذا بعد الحق إلا الضلال جميع الملل وجميع الأهواء باطلة ابتداء لأنها لم تأتي من عند الله. وكذلك يوقن أن ما معه هو الحق وأنه حتى لو, لو شبه عليه بالاختلاف والاضطراب فيه فليعلم أن ما عند الله هو الحق وأنما عند غيره هو المضطرب المختلف ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وانظروا إلى شأنهم كما قال الله تعالى إنكم الذي أمر فطاب للكفار إنكم الذي أمر مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون فوالله هم الذين يخلصون وهم الذين يختلفون وأمرهم مختلف إلى يوم قياما فلا تلكفت لهم امضى في طريقك وتذكر ما رزقك الله به من حلاوة الإيمان واليقين ثم انتقل بين هذه النصوص عابدا لله تخرج من العلم مباشرة إلى العمل فتزداد إيمانا ويقينا وإذا تليت آيات الله لا تزيد المؤمن إلا إيمانا وما عليك من الذين يشبهون ولن ينقطع هؤلاء إلى المقيمة وأنتم تعرفون قصة الشيطان مع بينا آدم وقصته أيضا مع ذريته وقصة أولياء الشيطان مع هذا الحق طول الطريق فهم لن يكفوا عن التشبيه ولن يكفوا عن التخليط فما شأنك وشأنهم إلا كشأن إنسان ينعق على قارعة الطريق وهو في أمر مختلف يؤفك عنه من أفك فلا عليك منه انظ في طريقك واستقم على طاعة الله وأنت قد أيقنت بأن هذا هو الحق هذا معلم بارز في منهج المسلم في التفكير. هناك جواب تفصيلي ممكن لأهل العلم أن يجيب عن شبه المخالفين، لكن ليعلم الإنسان المبتدئ أو العامي أو طالب العلم المبتدئ أن هذا المنهج يحفظه حتى وإن لم يمكن أن وحتى وإن لم يستطع أن يجيب عن كل شبهة. منهج المسلم في التفكير وسط بين ضعف العاطفة وانهزامها وبين غلوبها وجموحها. العاطفة قد تؤثر على العقل وتختلط بالهوى والمسافة بين العقل والهوى قريبة جدا فكم انسان رخو في عاطفته لا يستطيع أن يتحمل تكاليف هذا الدين فما الذي يصنعه ياتي على الدين بالتمييع ويريد أن ينزل نصوصه على ما يهوى منهج تفكير المسلم يأبى ذلك إن كنت تستطيع تحمل الحق وتجاهد فيه وتقف الموقف الحق فأنت مأجور وإن لم تستطع فقل اني لا أستطيع ودع نصوص القرآن والسنة كما هي، فإن الإنسان إذا عصى الله يغفر الله له ولنده بمشيئة الله إذا تاب ورجع، وحتى لو لم يتوب ويرجع فأمره يسير قد يتوب ويرجع أو قد تكون من الحسنات ما يمحو بها السيئات، لكن إذا أراد أن نزل قصوره وضعفه على القرآن والسنة، في في فيميع نصوص القرآن والسنة هذا والعياذ بالله فساد لمنهج عقلي لمنهج تفكيري كله لأنه سيمضي في الطريق. فينزل اهواءه وضعفه على نصوص الكتاب والسنة ويستشهد لها بالتباع المتشابه فحينئذ يهلك في طول الطريق أما إذا وقع في الضعف ثم ترك نصوص كما هي وقال أنا مقصر وأنا ضعيف وإن كان الإسلام يطلب مني وكذا كذا وكذا لكني ما أستطيع وترك نصوص القرآن والسنة في مكانها فإنه قد يقوى بعد ذلك وقد ينشط لكن إذا اتبع المنهج الذي قبل هذا فإنه سيفسد طريقه كله ايضا منهج المسلم في التفكير كما هو لا يتبع العاطفه المترحلة الضعيفة أيضا لا يبلو ولا, ولا, ولا يجمح لأنك عبد لله سبحانه وتعالى فحيثما أوقفك الله قف وكثير من من أصابهم الجموح يريدون أن يحققوا أمورا خاصة لهم ويتصو ويندفعوا بعواطفهم فتأتي النصوص لتكبح هذه العواطف ولكنهم لضعف إيمانهم يأتون بهذه النصوص ويسيرونها مع عواطفهم اتباعا للمتشابه والصواب أن تكبح عاطفتك المنفعلة بهذا النص وترضى بما رضي الله وهناك من الأمور الشرعية بعض الناس يريد أنها لو كانت أكبر من ذلك وموقفه ليس بصحيح والله عز وجل يقول كم من الشباب من يتصور أن هذه المسألة يا ليتها كانت كذا وكذا وهذا ليس بدعا في الناس فإن عمل المخطار رضي الله عنه كان يتصور أنه لو لم يكن صلح الحديبيه وكان ما يترتب عليه من القتال وكان ما يترتب عليه من دخول مكة كان يظنه خيرا ولم ي... وبعضهم ما استطاع أن يجمع نفسه على الطاعة في تلك اللحظة إلا بتعب شديد ولذلك كان يقول كثير من العلماء المسلمين عندما ظهرت فكرة الخوارج وعندما ظهرت بعض الفرق كان يقول لهم اتبعوا السنة والزموها فإن مر علينا أيام مع عهد النبي عليه الصلاة والسلام وجدنا أن الأمر يكون في خلاف ما نزل من القرآن فينبغي المسلم والداعيه أن يكبح عاطفته ويلزمها بنصوص الكتاب والسنة فمنهج المسلم وسط بين ضعف العاطفة وانهزامها وبين غلوها وجموحها أيضا منهج المسلم وسط بين الفردية والجماعية لا تملكه الفردية فيفكر بمفردية في كل شيء ولا يشاور ولا يراجع ولا يسأل أهل العلم فإنه لا بد أن يظل ولا شك إذا انطلد بنفسه لا بد أن نظن لأن جزئيات المنهج هذه لا يستطيع هو أن يرتبها وأن يفهمها فهما صحيحا فلا بد أن يقع في الخطل شعر أو لم يشعر وإذا تابع الجماعة جماعة العلماء جماعة اهل السنة أو تابع من يعمل معه في نشاط متزايد متتابع أيضا لابد له من الأمر الجماعي لكن لا تغلب عليه الجماعية حتى يصبح عقله صفرا من الأصفر فمنهج المسلم وسط بين الفردية والجماعية وبعض التجمعات الموجودة قديما وحديثة تستهلك أفرادها حتى يصبحوا أصفارا فليست مهمتهم إلا الموافقة على ما يراه فلان أو فلان وأنتم تعرفون أن بعض الطوائف تدعي العصمة وترى أن حقا على الجماهير أن يقولوا سمعنا وأطعنا لما يقوله الإمام فقط ولا يطلبوا دليلا ولا يطلبوا سندا وهذا ليس من منهج المسلم للتفكير فلا الفردية تفلكه وتضيعه وتفرده فتجعله نزلة للشيطان ولا الجماعية تخنقه فتجعله صفرا من الأصفر بل هو وسط بين الفردية والجماعية هو من حيث أنه فرد يتلقى على المنهج ويعيش به، ويشاور ويسأل والمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ومن حيث أنه رجل جماعي يعين بطاقاته هذا هذه الجماعة فينصرها ويقويها فيقوي جماعة المسلمين ويقوي المجتمع الإسلامي لكن ليس صدرا من الأصفار لا يوافق على كل شيء بغير دليل وإنما يطلب الحجة والبرهان ومن ثم منهج التفكير عند المسلم وسط بين الفردية والجماعية والدليل على أنه وسط بين فردية والجماعية أنه مأمور بأمر الجماعة والتعاون عليها أليس كذلك؟ ومأمور من جهة ثانية بأنه مسؤول عن كل تصرف يوم القيامة الجماعة لا تأتي تتحمل الحساب عنك عند الله يوم قيامة بل كل إنسان يوم القيامة يحاسب وحده ولا تزر وازرة وزر أخرى فمنهج المسلم وسط بين الفردية والجماعية منهج المسلم بالتفكير أيضا والحكم على الأشياء والأحداث منهج إيجابي لا سلبي ومعنى منهج إيجابي كم ظهر المسلمين من أحداث كيف حكموا عليها كان للغربيين موقف منهم قالوا أنتم في الجهاد متعصبون أنتم قتلتم المرأة جاءت بعض الطوائف لتقول لهم نحن نريد الخير بالبشرية من أهل الأهواء فما جاءوا للبشرية والإسلام إلا بشر جاءت احداث كثيرة في واقع العمل الإسلامي فما هو موقف المسلم منها هل تنظر فيها نظرا أوليا ثم تصدر فيها حكما وتتابع عليه أم تتريف وتتعقل وتدرس القضية من جميع أطرافها ثم بعد ذلك ترجع إلى خبراتك السابقة تزداد تأملا تراجع نصوص الوحي ثم تحكم بعد ذلك حكما صحيحا متأنيا واضحا أيهما أحدى سبيلا الأول أم الثاني لا شك أنه الثاني لأن الأول يعطي حكما سريعا ثم يأتي بعد ذلك تأتي بعد ذلك الأيام فتكشف له عن قريب أن حكمه الذي حكم ليس بصواب وإنما هو خرص وظن جاء الناس ليقولوا للمسلمين بعض المستشرقين أن أنت موقف من جهاد موقف تعصب والجهاد انتشر بالسيف فجاء علماء كثير من علماء المسلمين وجمعوا محابرهم وجاءوا بأوراقهم ثم كتبوا ردودا على المستشرقين أو كالذين يبحثون عن الرد فجاء نفر آخر من المستشرقين فقالوا الجهاد لم ينتشر السيف والجهاد والإسلام ليس دين جهادي ولا يقاتل الآخرين ولا يصارع الآخرين ولا وليس بدين دموي ففرح كثير من العلماء المسلمين فأخذوا قول المستشرقين الآخرين وردوا به على المستشرقين الأولين لو تدبرنا هذه القضية ودرسناها دراسه صحيحه ما الجواب عليها ليس هذا هو الجواب المستشرقين لعبوا اللعبه قوما يهاجمون الاسلام ناتي نحن ونبحث عن الجواب وياتي اخرون ويعطونا الجواب ونكتب الجواب بايدينا ونتحدث عن الإسلام ونطع في اللعبه اولا واخرا في مثل الظلم المراه قالوا الإسلام أهدر حقوق المرأة ويأتي الناس يبحثون على الجواب حتى أعطوها كل شيء وأعطوها حق الاختلاط وأعطوها حق الحرية الشخصية مطلقا وصادم نصوص الشر. فهذا المنهج بالرد ليس منهجا علميا هذا يسميه العلماء النظر الأول لأن العاطمة تدفعنا قبل أن نفكر بما نرد ولماذا نرد والوقت الذي نرد فيه ما هو؟ ولماذا هؤلاء يضاو علينا هذه القضية لا نفكر في هذا مطلقا مباشرة نسمع الرج فتنطلق عاطفنا وفي الحالة العاطفية الغضبية لا يستطيع العقل أن يتفكر ويتروى ثم نكتب الجواب وإذا جعل جواب على الطريقة الأولى من عند المستشرقين نكتبه منهم وهكذا نقع في تلبيس المفاهيم الإسلامية منهج المسلم ليس كذلك منهج المسلم منهج الإيجابي لا ينخدع الشعارات ولا ينفعل مع الأحداث من أول الأمر أمامه حدث أمامه قضية يفكر فيها ينظر حكم الله فيها ينظر لماذا اثيرت هذه القضية ماذا وراءها كيف السبيل إلى أن يكون موقفه موقفا إيجابيا فيها ثم بعد ذلك يدخل بسم الله بنية خالصة ينتظر نتيجة طيبة وعونا من الله فإذا صنع ذلك يرجى له بمشيئة الله أن يكون موقفه حينئذ موقفا إيجابيا ولا أريد أن أرجع بكم إلى وراء قليلا إلى موقف الفرق فإن كثيرا من الفرق ما ظنوا إلا لأنهم تعاملوا مع نصوص الكتاب والسنة بالنظر الأول يأتون هذا النص فيأخذونه ثم ينطلقون به لا يسألون لا يتعلمون لا يشاورون لا يتفكرون لا يتدبرون يأتي حدث من الأحداث يريدون يطيمونه هذا الحدث يعطونه حكما في من ثانية ما هذا الحدث؟ لماذا نشأ؟ ما هي مواصفاته؟ كيف نحكم عليه؟ بما نحكم عليه؟ ما هي النتيجة من الحكم؟ ما هي المعالات التي ستقود إليه الحكم؟ كل هذا لا ينظرون إليه. منهج المسلم لا يقبل هذه الفوضى. منهج المسلم إيجابي في تفكيره، في حكمه على الأحداث إيجابي بالصورة التي ذكرت. يجمع المعلومات عن الحدث كاملة. ثم يقيمها بعد ذلك تقييما كاملا وقبل أن يدفع التقييم هذا يفكر فيه مرة ومرتين وثلاث واربع فإذا طعن نفسه إليه تركهم يده لأن موقف كثير من المسلمين الآن عندما يطلقون القضايا من الأيديهم ما يستطيعون يستفعون أن يصححوها منهج المسلم في التفكير والبناء منهج مراجعة وتصحيح واستفادة من التجارب والأخطاء نضحك على أنفسنا كثيرا عندما نقول الدعوة لها مئة سنة أو أكثر من ذلك ولها ائمه كبار ولها جهد كبير في الأرض هذا أمر من المبشرات ولا شك أن تمضي الدعوة هذه السنين وأن تنتشر في أرض الله في كل مكان هذه من المبشرات لكن أن نقول لسنا في حاجة والخطاب لكل مسلم سواء بمفرده أو بصفته الجماعية في أي مكان من الأرض أليس لحاجة إلى التصحيح والمراجعة أين الجماعة أو أين الفرد الذي يقرأ من اللوح المحفوظ أين هو هل هو موجود؟ ليس هناك جماعة تقرأ من اللوح المحفوظ فلا تخطئ وليس هناك فرد يقرأ من اللوح المحفوظ فلا يخطئ أي أنه يعلم أن هذا الذي يصنعه كله جزئيات وكليات صحيح مئة في المئة ليس هناك تجمع وليس هناك فرد يستطيع أن يدعي هذا فإذا لابد من المراجعة لابد من التصحيح والمراجعة والتصحيح لا على الأهواء وإنما المراجعة لا, خ... لا... لا نخرج من هوا إلى هوا ولكن المراجعة والتصحيح على الأصول التي قدمناها من قبل وهي الاحتكام إلى الكتاب والسنة وسيأتي أمر آخر إن كان للوقت سعة وهو أن نفهمه كما فهمه الجيل الأول لأن المفاهيم العقائدية عندنا مفاهيم ثابتة إذا دخلت في القرون تحكم القرون تحكم الأجيال لكن لا تتبدل مع الأجيال وتتبدل مع القرون كما أن الصدق الصدق مبدأ هل يتغير؟ هل يصبح الصدق في عهد الصحابة غير الصدق في عهد التابعين غير الصدق في عهدنا هل يختلط الصدق بالكذب فيصبح الصدق رذيلة والكذب فضيلة كلا فكذلك المفاهيم العقائدية وكذلك مفاهيم الأحكام الشرعية تنتقل مع الأجيال ولذلك نفهمها كما فهمها أهل العربية الخلص والذين رضي الله عنهم فلا يستطيع أحد أن يشكك في عقائدهم ولا يستطيع أحد أن يشكك في فهمهم ولم يبلغ جيل من الأجيال مبلغ جيل الصحابة رضوان الله عليهم لا في الإيمان ولا في الفهم ولا في العلم بالعربية فلا نستطيع أن نتغافل عن هذا المنهج وإنما الذي يجب أن نصحح مناهجنا عليه ونرجع بعد ذلك لنصحح كل جزئية تحتاج إلى تصحيح فإذا منهج المسلم في التفكير والبناء منهج مراجعة وتصحيح واستفادة من التجارب والأخطاء وهذا هو شأن العقلاء في الأرض المسلم وغير المسلم ما في أحد من العقلاء سواء يعمل لخدمه اليهودية أو خدمة النصرانيه أو خدمة المذاهب الأخرى ما في أحد ينطلق يمشي بسرعة جنونيه ولا يصحح ولا يراجع ما في أحد يصنع هذا فينبغي للمسلم أن يكون منهجه في التفكير والاستدلال منهج مراجعة ومنهج تصحيح عمدته فيه هو الحق والحق يعرف من من الوحي على أمر فهمه الصحابة رضوان الله عليهم وفهمه أئمة السنة الكبار المعلومون منهج المسلم منهج علمي تجريبي بمعنى لا تستهلكه الفلسفة كما سبق فيصبح يعمل في دوارة فارغة كما يعمل كثير من الاستخلاطيين والفلاسفة وإنما ينزل مباشرة إلى الواقع الذي يترتب على هذا؟ يترتب أن كل مسألة لا ينبني عليها عمل كما قال العلماء الخوض فيها لا يستحسنه الشرع كل مسألة لا ينبني عليها عمل، لا ينبني عليها اعتقاد صحيح، لا ينبني عليها عمل صحيح، الخوض فيها خوض لا يستحسن الشر. يأتيونا كثير من المخالفين ويقولون بماذا ما هي جزئيات منهجكم حين تحكمون؟ ما هو موقفكم من كذا؟ ما هو موقفكم من كذا؟ ما هو موقفكم من القضية الفلانية؟ ثم ماذا يصنع الناس؟ الآن الدعوة الإسلامية مستضعفة في الأرض، تحتاج إلى مرحلة البناء والتكوين والقوة. حتى يفرج الله عنا أهمها ويقيمها الله عز وجل كما يحبه يا فكل مسألة من المسائل التي الآن ليس من مصلحة العمل الإسلامي الدخول فيها لا يجوز الدخول فيها وتجد الدعاه اليوم يكلفون أمورا لا يستطيعون البحث فيها ولا يستطيعون أن يتاملوها وهي لم تقع بعد. ما ينبغي الإسلاميين أن يلتفتوا إليها الآن عندما يصل الناس إلى الحق ويتمكنون كل أمر يسير بمشيئة الله والعلماء موجودون ولئمة موجودون ولذلك كثير من المسائل الآن التي تدخل فيها الحركة الإسلامية ويبحثونها حتى أنهم بحثوا ما موقفكم إلى حكمتم من الأحزاب الشوعية من الأحزاب الفلانية من الأحزاب العلانية هذا منهج ليس صحيح ما ينبغي للمسلم أن يدخل فيه وإذا دخل فيه فإنه سيدخل في متاهات فلسفية لا ينبني عليها عمل والذي يترتب على هذا ما هو أن تكون هناك جزء من الطاقة العلمية والدعوية تفرغ في غير طريقها الصحيح وهذا الذي يريده الأعداء يريدون الاعداء الأعداء منا أن نشتغل بأشياء لا تعنينا ولا, ولا تترتب فائدة عليها وحينئذ يذهب جزء من جهدنا الضعيف والآن جهد الدعوة الإسلامية نحتاج أن نستفيد منه في كل أمر وهو أيضا لا يكافئ معركة الصراع التي نحن فيها فكيف إذا صرفنا جزءا كبيرا منه في غير مصلحة الدعوة الإسلامية منهج المسلم في التفكير كما أنه ليس بمنهج فلسفي أيضا ليس بمنهج يغلو في الظاهرية بل يتبع مقاصد الشريعة والغلو في الظاهرية في اتباع الظاهر منهج مذموم وذمه العلماء بل منهج المسلم في التفكير أن تكون له مقاصد أن يدرك مقاصد الشريعة وأن يتحلى بمعرفة النصوص الشرعية معرفة صحيحة ولا يوغل في اتباع الظاهر فإنه إذا صنع ذلك كانت طاقته محدودة وعقله محدود وإنتاجه محدود طبعا لست بحاجة أن أقول لكم ان منهج التفكير ايضا منهج أخلاقي نحن ما نفرح بما عندنا من العلم إلا فرحا كما أمر الله عز وجل فقال في المسلمين المؤمنين قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا فحق لأحد لكل أحد عرف هذا الدين أن يفرح به لكن لا تفرح به فرح البطر والأشع فنظرتك لما للإيجابيات اللي عند الآخرين حتى لو كان من الملل الأخرى تنكرها وتظلم الناس فيها فأنت أول من يعرف الحق لعدوه هذه صفة المسلم المسلم اول من يعرف الحق لعدوه هو المسلم فيعطيه حقوقه كاملة سواء كان هذا العدو غالبا أو مغلوبا إن كان مغلوبا تحت الحكم الإسلامي فلو حقوقه كاملة وإن كان غالبا ايضا فلو حقوقه كاملة وهذه الحقوق مبثلة في الشرع لأن الإسلام يريد أن يحسن سلوكنا حتى مع أعدائنا أن ننضبط بحكم الشرع أن ننضبط بما أنزل الله وهذه لا أمثلة كثيرة وأنزلة لا تزيد المؤمن إلا إيمانا من السنة ولكن الوقت لا يسع الحديث عنها منهج المسلم منهج تجريبي وعجب أن يكون المنهج الإسلامي في التفكير يؤدي ليكون منهج المسلم في جميع حياته منهجا تجريبيا وكيف يؤدي إلى ذلك؟ يقول الباحثون ان المنهج التجريبي الموجود عند المسلمين نقلته أوروبا إلى بلادها فبدل فبدأ أن كانت تفكر تفكيرا فلسفيا عميقا هل المرأة لها روح أو ليس لها روح هل هي آدمية أو ليست بآدمية هكذا كان يفكر الاوروبيون فأخذوا المنهج التجريبي من عند المسلمين ما هو المنهج التجريبي؟ لعلكم لاحظتم الآن من جملة الأمور التي تحدثنا عنها في منهج المسلم أن منهج المسلم ينبني بعضه على بعض أليس كذلك فهو إذن منهج فيه معنى التكامل والبناء والمنهج التجريبي هو منهج التكامل والبناء يأخذ العالم الفلكي أو العالم الكيميائي أو عالم الطب أو, عالم الطب أو الهندسة يأخذ قضية جزئية فيحللها يجمعها مع قضايا جزئية أخرى يدخلها في المعمل تحت تجربته سواء كانت تجربته مستواها متدني أو مستواها عالي ثم بعد ذلك يتابع هذه الجزئيات يخرج منها ببحث متصل بأنها تفيد كذا وكذا وهو مقصد هذا البحث ثم يتبع هذا المقصد ويبني عليه وينتج بعد ذلك فإذا نحن أمام مسألة تخرج من التفكير إلى الواقع إذا جمع جزئيات متناثرة إلى الخروج إلى مقصد عملي ثم بعد ذلك تجربة ينبني عليها تجربة أخرى، فيقوم عليها العلم التجريبي، تقوم عليها العلوم الطبيعية عند الناس. ربما ما كانت تعرف هذا المنهج. أخذته من المسلمين. فبدل أن تتكلم في الفلسفة، وتتكلم في، وتتبع الخرافة، جاءت لتأخذ المنهج التجريبي، فتبني علومها تبني عليها، تبني عليه علومها الطبيعية، ولكنها كفرت ببقية المنهج وهو الوحي. المسلم أولى، ثم أولى. أن يتفكر أولى به هذا المنهج أن يتفكر فيه ويتدبر منهجنا منهج منهج بناء وتكامل لا منهج فوضى ليس ليس مكونا من قضايا متفككة غير مترابطة لا نتعامل مع القضايا مجزأة بل نحن أمام منهج متكامل ولعله مرة أخرى أقول ظهر لكم من هذا العرض أننا أمام منهج يأخذك من أول الطريق ثم يبنيك لحظة لحظة ويبنيك لبنة لبنة ثم أمام جزئيات تجتمع من هنا من هنا لا تتبع مجرد الظاهر فيها بل تجمعها مع بعضها لتخرج بها إلى مقصد شرعي فأنت إذن أمام منهج تجريبي الحكم الشرعي في وجوب إنزال القضية من العلم إلى العمل مباشرة أيضا منهج عملي تجريبي البناء على ما خلفه العلماء لأن هناك قضايا مجمع عليها ليست لا يجوز لأحد من العلماء كبر أو صغر أن يراجعها الآن قضايا منتهية مثل حرمه الزنا مثل وجوب الحد على من زنا مثل تحريم الخمر وهكذا في امور العقائد والأحكام هذه قضايا منتهية فما شأننا بها؟ شأننا ما هو؟ أن نبني عليها فنحن نبني على تراث ضخم من الجيل الأول في الاعتقاد والعمل وهذا هو الذي يقوي هذه الأمة تبني جيلا بعد الجيل فإذن أمام بنا... نحن أمام بناء متكامل فإن المنهج المسلم منهج عملي منهج تكامل منهج تجريبي وحينئذ تسقط الفلسفة ويسقط الخواء الفكري الذي يتعامل مع المسائل وهي تفاريق يتعامل معها وهي متفككة الجوانب هذا ليس منهج المسلم وحينئذ إذا حصل للحركة الإسلامية المعاصرة إن شاء الله هذا المنهج وإن كان موجودا لكنه ليس موجودا بالصورة التي يتاملها اهل الحق اليوم ليست موجوده بالصوره التي ينبغي ان توجد بها وما زال هناك مخالفات لهذا المنهج وما زلنا في غيبة وعي عن كثير من مفردات هذا المنهج الذي ينبغي أن نتنبه إليه وينبغي أن ندركه فهو منهج في الاعتقاد ومنهج في العمل موصوف بهذه الصفات التي ذكرت بد أن نحققها ونقويها وهو إن كان موجودا لكنه لابد له من زيادة دعم وزياده انتشار وزياده تفاعل معه وهو الطريق بمشيئة الله لتمكين أمر الإسلام في قلوب اهله وأوليائه ثم نشره في صفوف أعدائه ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أعمالهم ونستغفر الله ونتوب إليه وأصلي وأسلم على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزى الله شيخنا الفاضل خير الجزاء وإنا نعلم أن لديه المزيد ولكن ضيق الوقت حال بيننا وبين ذاك هناك بعض الأسئلة فيما تبقى من الوقت هو عشر دقائق تقريبا يقول السائل هنا ذكرتم أن المنهج الصحيح في تقديم الإسلام هو تقديم الإسلام بكلياته ولكن بماذا نجيب الذين يصرون على فهم الجزئيات في الدين دون التطرق إلى الكليات لما تدعو الناس أنت تدعوهم على الطريقة التي يحددونها لك او على الطريقة التي أنت تحددها أنت صاحب منهج تريد تعلم الناس الحق تدعوهم على الطريقة التي يحددونها لك أو على الطريقة التي تحددها أنت إن كنت تحتاج أن يحدد أن لك الطريقة فأنا أرى أنه لا يصلح أن يكون صاحب دعوة لماذا؟ لأنك إما أن تقول أن طريقة الدعوة موجودة في الكتاب والسنة وأنت تعرفها وستسير عليها وإما أن تقول ليست موجوده أو موجودة ولا تعرفها وتريد تاخذها منه فأنت إذن هنا تريد أن تتأثر وأنت موضعا للتأثير لا موضعا موضع للتاثر لا, مو لا موضعا للتأثير فأنت تدعو الناس على المنهج الذي تقتنع به بقي كيف تخرج نفسك من هذه الورطة إنسان كلما حذثته عن التوحيد كلما حذثته عن المدخل الحقيقي للإسلام جعلك بالجزئيات من هنا ومن هنا أنت لست بتلك السذاجه التي لا تستطيع أن تفر منها أن, أن تخرج من هذا المازق الخروج من هذا المازق بسيط تنقله من قضية الجزئيه إلى قضية كلية مباشرة أبرض أن الإنسان وأنت تحدث عن كليات الإسلام وقضية التوحيد قال لك طيب بس الخمر هذه أنتم يعني محرمينها ليش انا أعرف أجيبه أقول الخمر حرمها الله عز وجل لأنها مضرة والله عز وجل هو المطلع على امر العباد وهو الذي يعرف أمورهم وهو الذي يعرف طبيعة النفس البشرية وهو الذي خلق الكون ثم أنقله نقلة أخرى وأدخل به مكانا آخر وإذا اراد يرجعني رجعت معه ثم أدخلته بهذا به الطريق حتى أتعب انا او يتعبه وهو الذي سيتعب لا شك إذا كنت صاحب دعوة تستطيع أن تصبق فلا تستجيب للطريقة التي يحددها وهو والطريقة ينبغي أنت الذي تحددها في دعوة الناس وإذا كنت لا تستطيع أن تحدد الطريقة لدعوة الناس فأنت ينبغي أن تراجع قدرتك على الدعوة إلى سبيل الله يقول الأخ السائل هنا هل يتوقف فهم الكتاب والسنة فهم والسن كما فهمها الجيل الأول؟ ألا يحق لنا أن نفهم من الكتاب والسنة أشياء جديدة لم, يفهموها هم نعم. لم يفهمها هم؟ نعم هذا صحيح. المسائل التي لم يسبق للعلماء أن تجمعوا عليها المسائل التي نحن أمام ثلاثة أنواع من المسائل مسائل مجمع عليها مثل الحديث عن صفات الله مثل الحديث عن عالم الغيب مثل الحديث عن أصول الأحكام وما يتبع ذلك من كثير من الجزئيات هذه مسائل مج... إذا أجمع عليها فليس لأحد أن يعيد النظر فيها ولذلك تعريف الإجماع عند الاصوليين هو اتفاق العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مقصود الأمة طبعا أهل السنة والاتباع هكذا فسر بها العلماء ليخرج أهل الأهواء وغيرهم اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أي أمر فما اتفقوا عليه يفيدنا أمرين اثنين والعلماء يقولون أن هذا الإجماع لا بد له من مستند أي لا بد له من دليل فيفيدنا الإجماع أمرين أن القضية هذه الذي أجمع عليها عليها دليل والأمر الثاني أنها لم تختلف عقولهم عليها لأن لها فهما واحدا لا يتعدد فدل ذلك على أنه أمر لا مندوحة عن اتباعه والقطع به على الإطلاق وهذه قضية ما يخالب فيها أحد ولذلك نص الإمام الشافعي في كتابه الرسالة على أن من ترك مسائل الإجماع فالاعتقاد وفي غيرها فهو مشاكل الله ورسوله متبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الله ورسوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره النوع الثاني من الأحكام نوع مختلف فيه منهم من يقول بالحل ومنهم من يقول بالحرمة منهم من, من يقول واجب ومنهم من يقول مندوب منهم من يقول مكروه ومنهم من يقول غير ذلك فما الذي نصنعه؟ عملنا هو التصحيح وأن ننظر في ما هو أقرب إلى الكتاب والسنة وهذه قضية ينبغي أن نضخمها كثيرا هذه تعالج مع مسيرة الدعوة الإسلامية ليست قضية نقف لها ونوقف الدعوة حتى من المسائل الجزئية مسائل الجزئية ستبقى معنا إلى آخر الطريق لكن نحن في الطريق نبحثها ونعرف ما هو أقرب إلى الكتاب والسنة فإذا اتفقنا على رأي واحد الحمد لله وإن لم نتفق فسيبقى الخلاف فيها وسيبقى البحث فيها لكن بقدر معلوم لأن جهدنا نحتاج أن نصرفه إلى أين؟ إلى تصحيح المفاهيم الاسلام المفاهيم إلى نشر دين الله النوع الثالث الذي يشير له السائل وهو قضايا جديدة في عهد الناس لم يرد لم يستنبط لها حكم من الشرع لم يستنبط لها حكم من الشرع لا نقول ليس فيها حكم من الشرع فيها حكم من الشرع الحكم موجود في الكتاب والسنة لكن لم يستنبط لأن هذه المسألة لم يحتاج الناس فيها إلى معرفة الحكم فإذا وقعت لهم في مثل هذه الأيام يأتي العلماء يأتي أهل الاستنباط فيأخذونها ويرجعون بها إلى نصوص الكتاب والسنة إذا استخرجوها من نصوص الكتاب والسنة أنشئوا تشريعا جديدا أنشئوا علما جديدا لا العلم هذا كان موجودا في الكتاب والسنة ولكنهم استخرجوه ودلوا الناس عليه فهذه والمسألة هذه هذا النوع من الأحكام والنوع الذي قبله نوع مبني على جهدنا فكل ما كان جهدنا مستقيما وقويا وصحيحا كان مثمراء وكل ما كان غير ذلك فنحن المسؤولين عن هذا فهذا ينبغي أن يستمر مع الحركة الإسلامية ويستمبط الناس ما يحتاجونه من الأحكام عن طريق علمائهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أحد الأخوة يسأل سؤال ما معناه يقول في المثالين التي ذكرتم عن الخمر وتحويل القبلة أليس في ما ذكرتم تقليلا من أهمية العقل أو إهمالاً له ومعلوم لدينا أهمية العقل في تقبل الأحكام والعقائد نعم العقل ما دخله هنا نحن الصحابة نقول عنهم جاءهم نص يقول لهم تحولوا من القبلة من بيت المقدس وصلوا إلى الكعبة ما تريد يقولون بعقولهم يقولون لا نصلي نقول ننظر في العقل ونرى في النص نقبله أو لا نقبله العقل عندما نعمل بهذه النصوص الاحاديه هذا ليس تقليلا لمهمة العقل لأن العقل لما دخلنا من أول الطريق ماذا كان موقفه التسليم أو لما دخلنا من أول الوحي واستجبنا واتبعنا كان موقفه ماذا التسليم أو الاعتراض التسليم فهو سلم قبل ذلك فنحن هنا لا ننتهك حرمه العقل بل العقل هو الذي سلم بأن هذا الوحي هو الحق وحينئذ إذا تابع الإنسان يتابع بعقله فيتلقى الحكم الشرعي هذه مهمة العقل ثم مهمته بعد ذلك ماذا يفهم هذا النص فهما على الشروط الشرعية ثم بعد ذلك ما مهمته الخضوع والإدعان ولا التمرد مهمته الخضوع والإدعان والعقل الإسلامي له موصوف بهذه الصفات مهمته مع الوحي التلقي فإذا عرف أن هذا هو حكم الله مهمته بعد ذلك العمل فإذا قال لا أعمل لأن العقل يمكن أن يخالف النص فنقول له أنت الآن بدأت تخرج من خط العبودية فأنت الله اكبر الله أكبر. فإما أن تكون على أصلك وهو أن المعبود هو الله والوحي هو الحق وإما أن تراجع اصلك فنبدأ نتفاهم معك أيضا من أول الطريق لأن العقل لا يجوز له أن يبطل حكما من أحكام النص وهذا ليس فيه إهمال للعقل هذا ليس فيه إهمال للعقل فإن الله وصف المؤمنين بانهم متعقلون ويتدبرون وأنزل لهم التكليف ليؤمنوا به ويفهموه ويطبقوه ويعملوا به لكن ليكونوا في داخله وفي إطار ملتزمين به لا ليكونوا معترضين عليه فإن اعترضوا فهو إذن العقل المعترض على الشر والعقل المعترض على الشرع ليس له عندنا قيمة هو مثل العقل الجاهلي المتمرد عن طاعة الله الله أكبر الله. الحقيقة توجد أسئلة أخرى نافعة ومهمة ولكن كما تسمعون أذان المغرب قد حان نقول قولنا هذا استغفر الله لي ولكم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين